ناس ورحمه منا وكان امرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فاجا المخاض الى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهو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 يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون انا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون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 يا <تصفيق> نبيا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 فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شِيعَةٍ أيهم أَشَدُّ على الرحمن عتيا ثم لنحن أَعْلَمُ بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما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 هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا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 كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحضأهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن